شبكة مزامير آل داود تقدم بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صاحبكم وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَ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 وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله تلك قسمتُ ضِيزا إن هي إلَّا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهَوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى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 السموات وما في الأرض ليجزي الذين اسأوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنات.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 تقار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 عليه النشأت الأخرى وأنه هو أغني وأقنا وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عدن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إن انهم كانوهم اظلم واطوى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتمرى هذا نذير من النذر الأولى ازفتي الازفه ليس لها من دون الله كشفة، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْقُونَ وَأَن تُمْسَى مِدُونَ لِلَّهِ وَاعْبُدُونَ